<تصفيق> ثم إنه يصح حذف إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية أو النتيجة للعلم بالمحذوف للعلم بالمحذوف يعني حيث يدل سياق الكلام عليها وتكون معلومة هذا قوله والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم اتي فمن حذف المقدمة الأولى قولك النباش آخذ للمال خفية النباش الذي يسرخ القبور وكل آخذ للمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده هذا الذي سمى قياس مركب لأنه مركب من عدة مقدمات فقولنا وكل سارق إلى آخره كبرى لصغرى محذوفة وهي النباش سارق يعني كان ينبغي أن تأتي المقدمات هكذا النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق والنباش سارق وكل سارق سارق وكل أخذ المال خفية سارق تطلع النتيجة فالنباشو سارق ناتي بقياس جديد النباشو سارق إذن النباش أخذ المال خفية وكل أخذ المال خفية سارق فمن سارق هذه نتيجة لقياس سابق متكامل أخذنا هذه النتيجة وجعلناها إيش مقدمة صغرة نعم النباشو سارق وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده ماذا فعلنا حدفنا هذه المقدمة لأنها معلومة من السياق قال ومن حذف الثانية قولك يعني المقدمة الثانية الإنسان ناطق فهو حيوان نعم الإنسان ناطق الإنسان حيوان ناطق نعم وكل حيوان, ناطق فهو إنسان وكل حيوان ناطق هو إنسان نعم يطلع معنا الإنسان نعم حيوان الإنسان ناطق نعم وكل ناطق حيوان فالإنسان حيوان فالمحذوف وكل ناطق حيوان يعني كان ينبغي ياتي القياس هكذا الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان فالإنسان حيوان فالإنسان حيوان فهنا حذفت النتيجة المقدمة الثانية الكبرى قال ومن حذف النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدوث العالم؟ واحد يقول لك ما على حدوث العالم تقول له العالم متغير وكل متغير حادث يعني العالم حادث يعني لا, لا داعي لذكر هذه النتيجه لانها واضحه العالم متغير وكل متغير حادث يعني اي واحد يقول يعني العالم حادث قال وقد تحذف المقدمة والنتيجه معا كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الآية إذ التقدير لكنهما لم تفسد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا طيب الواقع لكنهما لم تفسد إذا فلم يكن فيهما آلهة غير الله تعالى القرآن اكتفى بماذا بالمقدمة الاولى فقط لو كان فيه مآلهة نعم الا الله لفسدتا فيعني بقي الانسان بعقله طلاعا عن لكنهما لم تفسدا نعم اذا ليس فيه مآلهة غير الله فحذفت المقدمة الثانية كما حذفت النتيجه واي واحد ما بيقول والله في الكلام نقص لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت أي واحد يعني فعِم النتيجه ما هي انه ما في إله ثاني ليه؟ لأنه ما فسدوا يعني هو أتى بالمقدم الثانية وأتى بالنتيجة ثم إن المقدمات لا بد أن تنتهي إلى الضرورة يعني قلنا إيش البداية؟ إما أن تكون بديهية مسلمة بحد ذاتها وإما أن تنتهي إلى ذلك بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل هذا معنى ايش الضرورة والبداهة الضرورة يعني هنا بمعنى البداهة ليست الضرورة المعروفة شرعا بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل لأنها لو كانت نظرية، لأنها الضمير يعود على ماذا؟ على المقدمات. لو كانت هذه المقدمات نظرية، يعني تحتاج إلى تأمل، يتوقف العلم بها على غيرها. إذا كانت نظرية، فمعنى ذلك نحتاج إلى مقدمات لنصل إلى العلم بها. يتوقف العلم بها على غيرها. وذلك الغير يحتاج للنظر. على غيرها يعني مقدمات إيه؟ والفرض أنها مقدمات وأنها نظرية فتحتاج أيضا إلى نظر فيتوقف على غيره يعني ذلك الغير يتوقف على غيره وهكذا لزم على ذلك الدور أو التسلسل ان رجعنا للمتوقف عليه الأول أو ذهبنا لا إلى نهاية يعني إن رجعنا الدور ما هو نعم أن نرجع إلى الأمر الأول يعني هذا الأمر يتوقف على ذاك وهذا يتوقف على ذاك نفس الأمر الأول فالدور أن يكون كل من الأمرين متوقفان على الآخر فإذا رجعنا إلى الأول يلزم الدور وإذا لم نرجع إلى الأول بل سرنا إلى الأمام نسير إلى ما لا نهاية وهو التسلسل وكلاهما باطن فيتعين ان تكون المقدمات ضرورية او تنتهي الى ضرورية اما ان تكون في الاصل ضرورية واما ان تنتهي الى ضرورية مثال الاول يعني التي هي ضرورية بحد ذاتها الأربعة تنقسم بمتساويين. الأربعة تنقسم بمتساويين. تنقسم إيش إلى اثنين واثنين متساويين. وكل منقسم بمتساويين زوج. كل عدد ينقسم إلى متساويين زوج. تنقسم على اثنين. يعني كل منهما ثلاثة عشر زوج نعم أحد عشر ليست بزوج لانها لا تنقسم إلى متساويين تنقسم إلى خمسة وستة نعم ينتج الأربعة زوج إذن هذه المقدمات في الأصل بدهية ضرورية ومثال الثاني ما إذا أردنا الاستدلال على وجوب وجوده تعالى فنقول مستدلين بالقياس الاستثنائي لو لم يكن سبحانه وتعالى واجب الوجود لكان جائزه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون جائز الوجود ولو كان جائزه جائز الوجود لكان حادثا انه جائز الوجود يمكن ان يسبقه عدم وما يسبقه عدم اذا هو حادث ولو كان حادثا لافتقر الى محدث ولو افتقر الى محدث لتعدد الاله ولو تعدد الاله لفسدت السماوات والارض لكن فسدهما منتفن فانتفى ما ادى اليه من جواز الوجود وما يترتب عليه فثبت وجوب وجوده تعالى فانتهينا الى مقدمة ضرورية وهي لو تعدد الاله لفسدت السماوات نعم يعني من اين اتينا هذه المقدمة طبعا هنا وهي الى مقدمة ضرورية يعني يمكن نقول وهو يعني القول. لأنه سبق معنى أن القضية يمكن وعبر حتى عنها في النظم بصيغة المذكر على أساس أن المراد بها القول لأنه يقال قول ويقال قضية فيمكن خليها وهو كتبناها وهي ماشيها اذا كيف وصلنا إلى ذلك انه حين قال لو لم يكن سبحانه واجب الوجود لكان جائزه هذه نظرية ولو كان جائزه لكان حادثا ولو كان حادثا لافتقر الى محدث ولو افتقر الى محدث لتعدد الاله ولو تعدد الاله لفسدت السماوات هذه نتيجة لما سبق هذه النتيجة نعم بناء على نظر وصلنا اليها فصارت ضرورية جعلنا هذه النتيجة مقدمة نعم لو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض لكن فسادهما منتفن هذا بالبداها فساد السماوات والأرض منتفين بالبداها وهذه النتيجة توصلنا إليها وصارت ضروريا لو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض بناء على المقدمات السادقة فانتفى ما أدى إليه إذن وصلنا إلى مقدمة ضرورية يعني بد في النهاي حتى يصدق القياس ويكون القياس سريما من ان تكون المقدمات التي تنتج هذا القياس مقدمات نعم ضرورية بدهية قال ثم قال فصل في الاستثناء يعني القياس الاستثنائي يعني تكلم عن القياس الاقتراني والان يريد ان يتكلم عن القياس الاستثنائي او الذي سماه اشتراطي قال ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرط بلا هذا الاستثنائي يسمونه ايش؟ الشرطي يعني يسمى استثنائي لانه يأتي الربط بين مقدماته باداة الاستثناء لكن ويسمى شرطي لانه ايضا يستعمل فيه اداه الشرط بلا امتراء يعني بلا جدل، وهو الذي دل على النتيجة او ضدها بالفعل لا بالقوة نعم نمر معنا القياس الاقتراني ان النتيجة موجودة بهيئتها موجودة بهيئتها لا بمادتها بينما في القياس الاقتراني النتيجة موجودة في القياس بمادتها وهيئتها فإن يكون الشرطي ذا اتصال إذا كان هذا القياس الشرطي ذا اتصال يعني مقدماته إيش قضايا شرطية متصلة انتج وضع ذاك وضع التالي أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تال رفع أول ورفع تال رفع أول ولا يلزم نعم ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جل نعم يعني هذا القياس الشرطي الاستثنائي له أربعة أضرب اثنان منهما منها منتجة واثنان غير منتجة نعم الترجمة ساقطة في بعض المسخ الترجمة ساقطة يعني قوله فصله اثنين وهذا شروع في القسم الثاني من قسمي القياس وهو القياس الاستثناء المسمى ايضا بالشرط باعتبار اجتمال القضية الاولى المسمات بالكبرى او المسمات بالكبرى على شرط وباعتبار اشتمال الثانية المسمات بالصغرى على حرف الاستثناء يعني هنا انعكس عن اشتراء القياس دقتراني قياس مقدم الأولى الاولى تسمى الصغرى والثانية الكبرى هنا انعكس الحال وهو لكن حرف الاستثناء وهو لكن فقوله ومنه يعني في اول الابيات ومنه معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران فيما تقدم كما اشرت اليه هناك يعني لما تكلم عن فمنه ما يدعى بالاقتران ومنه ما يدعى بالاستثناء يعني صاحب السلم ماشي بالتدريج قال هناك فمنه ما يدعى بالاقتران ثم عطفا بعد ما تكلم عن القياس اقترانه ودروبي وأشكاله وكذا قال ومنه ما يدعى بالاستثنائي نعم يعني هذا معطوف على ما سبق في صفحة اتناش نعم قال باب في القياس في السطر الثاني قال فمنه ما يدعى بالاقتراني بعد ما تكلم عن احواله قال هنا ومنه ما يدعى نعم بالاستثنائي وعرفه المصنف استثنائي بأنه ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل بأن ذكرت فيه النتيجة بمادتها وهيئتها على ما تقدم أيضا يعني هو سبق أشار إلى ذلك نعم فيما تقدم قال نعم و ثم ان القياس في الصفحة 12 ينقسم الى قسمين اقتراني والشرطي يعني السطر تقريبا 12 من اسفل او السطر 10 من اسفل والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى الاول ثم قال وخرج بذلك القياس الشرطي فانه دال على النتيجة بالفعل أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها إلى نعم. فخرج القياس الاقتراني يعني بتعريفه للقياس الشرطي قال وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة نعم خرج القياس الاقتراني فإنه, فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم القياس الاقتراني نعم المقدمات نفسها تحتوي على النتيجة لكن بالقوة لا بالفعل يعني بالهيئة لا بالمادة بينما القياس الاشتراطي نعم يحتوي على النتيجة بالمادة والهيئة قال مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء لو كان هذا قال مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستبدال على حيوانية الشيء لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لو كان هذا إنسانا لكان حيوان لكنه إنسان لكنه إنسان ينتج فهو حيوان نعم فهذه النتيجة هي تالي الشرطية يعني معنى ذلك القياس نفسه احتوى على النتيجة المقدم الأولى لو كان هذا انسانا لكان حيوانا نعم لكنه إنسان فهو حيوان قال فهذه النتيجة هي تالي الشرطية لو كان هذا انسانا هذا المقدم لكان حيوانا هذا ايش التالي قلنا في الإيش في في القضايا الحمليه عندنا موضوع ومحمول في القضايا الشرطية عندنا مقدم وتالي نعم فالنتيجه التي حصلنا عليها فهو حيوان نفس قوله حيوان لو كان هذا انسانا لكان حيوان يصح ان نقول لو كان هذا انسانا فهو حيوان يصح نفس الجواب فإذا جاءت النتيجة بذاتها مق... إيش؟ المقدمة الشرطية ومثال ما دل على ضد النتيجة اي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانية ايضا لو لم يكن حيوانا لم يكن انسانا لو لم يكن حيوانا لم يكن انسانا لكنه انسان ينتج فهو حيوان نعم، فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس وهو مقدم الشرطية. الشرطية ما هي؟ لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا. لو لم يكن حيوانا. هذه سالبه لو لم لم يكن حيوانا لم يكن حيوانا. نقيض ما هو حيوان. نقيضها. حيوان لو لم يكن حيوانا لم يكن انسانا لكنه إنسان نعم ينتج فهو حيوان فنقيض هذه النتيجه مذكور في القياس نعم النتيجه ما هي فهو حيوان فهو حيوان نقيضها آه. لم يكن حيوانا ليس بحيوان فهو نفس مقدم ايش الشرطيه <تصفيق> قال ثم إن كان مركبا من القضايا الشرطية المتصله أنتج منه ضربان <تصفيق> إن كان مركبا من القضايا الشرطية المتصلة ماذا قال في البيت فإن يكون الشرطي ذا اتصال إن يكون يعني القياس الشرطي إذا كان ذا اتصال يعني مقدماته شرطية متصلة أنتج وضع ذاك وضع التالي <تصفيق> أنتج منه ضربان وهما استثناء وعين المقدم ونقيض التالي استثناء وعين المقدم ونقيض التالي <تصفيق> يعني عندنا استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي هذان الضربان ينتجان استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي وأما استثناء عين التالي استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجاني شيئا الأمثلة مثال ذلك لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا فاستثناء عين المقدم ما هو عين المقدم انسان لو كان هذا انسانا لكان حيوانا نعم لكنه انسان فهو حيوان استثناء عين المقدم ينتج عين التالي استثناء عين المقدم ينتج عينا التالي فاستثناء عين المقدم وهو إنسان ينتج عين التالي وهو حيوان. ماذا قال؟ أنتج وضع ذاك وضع التالي. إذا استثنيت عين المقدم نتج عين التالي. واستثناء نقيض التالي. هذا الذي قال عنه ورفع تال رفع أول ورفع استثناء نقيض التالي. قال واستثناء نقيض التالي وهو حيوان لو كان هذا انسانا لكان حيوانا نقيض التالي ما هو ليس بحيوان ينتج ايش نقيض المقدم ليس بانسان اذا كان ليس بحيوان فليس بانسان واستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو انسان هذا قولوا ايش ورفع تال رفع رفع اولين انتبه معي لتطبيق البيت على الامثله فان يكون الشرطي ذا اتصالي انتج وضع ذاك وضع التالي يعني اذا ايش استثنينا عين المقدم انتج ماذا عين التالي استثنينا نقيض نقيدة التالي ينتج نقيض المقدم نقيض المقدم قال ولا يلزم في عكسهما يعني ايش الحالان لا لا ينتجان واما استثناء عين التالي استثناء عين التالي عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا يعني انتبه معي عندنا استثناء عين التالي عين المقدم عندنا استثناء عين المقدم ينتج استثناء نقيض المقدم لا ينتج استثناء نقيض الثاني ينتج استثناء نقيض المقدم لا ينتج واضح? اذا ينتج عندنا ضربان استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي فلا ينتج استثناء عين التالي كما لا ينتج استثناء نقيض الأول نعم إذن هي أربعة يعني إذا حبينا نلخصها لهذا الشكل وأما استثناء عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا لأنه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم انتبه معي استثناء عين التالي المثال عندنا ما هو لو كان هذا انسانا لكان حيوانا اذا قلنا لكنه حيوان طيب هو بالاصل هذا لازم فهمت معي أم لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لو كان هذا انسانا لكان حيوانا نعم فقولنا لكان حيوانا لازم عن قولنا لو كان هذا انسانا لو كان هذا انسانا يلزم عنه ان يكون حيوان يلزم عنه ان يكون حيوانا نعم فاذا قلنا لكنه حيوان فماذا فعلنا في هذه الحالة استثنينا اللازم نعم قال فلا يد... لانه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزم كيف لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه حيوان هل يلزم ان يكون انسانا لا يلزم ان يكون انسانا اذا قلنا لكنه حيوان لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لما قلنا لو كان هذا انسانا لكان حيوان لكنه انسان لكنه انسان ينتج فهو حيوان لكن لو قلنا لكنه حيوان هل ينتج عن قولنا لكنه حيوان؟ هل يلزم أن يكون إنساناً؟ لا. لا يلزم أن يكون إنساناً. لذلك يقولون ثبوت اللازم ثبوت اللازم لا يلزم ثبوت الملزوم. نعم لا يلزم ثبوت الملزوم. نعم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. واضح المثال لو كان إنساناً. لكان حيوانا لو كان طالب علم شرعي لعلم افعال الصلاة لعلم افعال الصلاة هذا يلزم ذلك اذا بيكون طالب علم شرعي ماذا يعرف احكام الصلاة ما معقول هذا. لكنه طالب علم شرعي فهو يعلم احكام الصلاة هذا نتيجة صلى لو قلنا لكنه يعلم احكام الصلاة هل يلزم ان يكون طالب علم شرعي لا ممكن يكون تاجر وهو يعلم احكام الصلاة نعم قال وكذلك نقيض المقدم نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم ما هو المقدم لو كان إنسانا لكان حيوانا لو قلنا استثنينا قلنا لكنه ليس بإنسان لكنه ليس بإنسان هذا نقيض المقدم إذا قلنا لكنه ليس بإنسان هل يلزم أن يكون ليس بحيوان نقول لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه ليس بإنسان يمكن أن يكون حيوانا ويمكن أن لا يكون حيوانا فاستثناء نقيض المقدم, نقيض المقدم لا يستلزم نقيض التالي استثناء نقيض المقدم لا, يلزم لا يستلزم إيش نقيض التالي لأننا حين نقول لكنه ليس بإنسان لا يلزم أنه ليس بحيوان هو ليس بإنسان لكن حيوان الفرس ليس بإنسان وهو حيوان وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم نعم انتري معهم اذا حبيت يعني اتلخصوهم نعم ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم نفي اللازم نفي اللازم يستلزم ايش نفي الملزوم نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم وثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم وثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم يعني تاخذهم انت من هون ترتبوا قال بخلافه في الضربين الاولين فإن نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم لكنما قلنا لكنه ليس بحيوان إذا ليس بانسان نفينا اللازم فاستلزم نفي الملزوم وثبوت الملزوم الذي هو المقدم لما قلنا لكنه وضح يعني واضح انت بالنظر تحصل على هذه النتائج نعم اذا هذا القياس له 4 اضرب ضرباني منه نعم ينتجان وضرباني لا ينتجان أي لما اتضح عندهم من أن نفي اللازم لخص لك يوم من أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم نعم نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم مقابل ثبوت اللازم لا يقتضي ثبوت الملزومة تبايت معي؟ يعني واحد سلب وواحد إيجابي نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم ليس بحيوان إذا ليس بإنسان لكن ثبوت اللازم نعم لا يقتضي ثبوت المزوم هو حيوان لا يقتضي أنه إنسان وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم هو حي... إنسان إذا حيوان نعم. بينما ثبوت الملز... الملزوم آه لا يقتضي نعم ثبوته والثبوت الملزوم يقتضي الثبوت اللازم بينما الثبوت اللازم هو حيوان لا يقتضي الثبوت الملزوم هو إنسان فقول المصنف أنتج وضع ذاك أي المقدم بدليل ذكر التالي بعده قال أنتج وضع ذاك وضع التالي يعني استثناء المقدم ينتج إيش التالي استثناء عين المقدم ينتج عين التالي والمراد بالوضع الثبوت يعني عم يحللنا معنى الالفاظ انتج وضع ذاك وضع التالي يعني انتج ايش استثناء عين الأول عين المقدم يعني ثبوت المقدم ثبوت التالي ثبوت التالي نعم بينما وبالرفع النفي قال ورفع تالين يعني استثناء نقيض التالي نعم ينتج نعم نقيض الاول قال وبالعكس مراد بقوله في عكسهما استثناء عين التالي هذا لا ينتج استثناء عين التالي لا ينتج او نقيض المقدم نعم ايضا لا ينتج فالضروب اربعه اثنان منتجان واثنان عقيمان ثم قال وان يكن منفصلا هذا كلامه عن القياس الاشتراطي حين تكون القضايا فيه مع شرطيه متصلة وان يكن منفصلا وان يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا وإن يكن منفصلا فوضع ذا يعني منفصل مثل ما مر معنا القضايا الشرطية المنفصله إما مانعه الجمع أو مانعه خلو أو مانعه للجمع والخلو نعم، وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك يعني إثبات استثناء أحد ايش المقدم او التالي ينتج نقيض الاخر العدد اما زوج وإما فرد لكنه زوج فليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج فهتنعيم وان يكن منفصلا فوضع ذا وقال لنا شرحنا ان الوضع المراد به ايش الايجاب الثبوت ينتج رفع ذاك قال لنا المراد بالرفع ما هو النقيض السلب فوضع ذا ينتج رفع ذاك يعني إثبات أحدهما يستلزم ماذا نقيض الآخر العدد إما زوج وإما فرد هذه المقدمة القضية نعم. لكنه فرد ليس بزوج لكنه زوج فليس بفرد والعكس كذا يعني نفس العملية إذا استثنيت أحدهما استثنيت عين أحدهما ينتج نقيضة الثاني وذاك في الاخص يعني هذه النتيجة نعم بالنسبة للاخص وهو نعم مانع الجمع والخلو مانع الجمع والخلو لأنه سبب معنا بأن أخص هذه القضايا مانعة الجمع والخلو في آن واحد ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكن رفع لذاك بوضع ذا زكين يعني علم رفع لذاك إذا كان مانع الجمع مانع الجمع فأثبت أحدهما يرتفع ماذا الآخر دون عكس دون عكسه نعم واذا مانع واذا مانع هذه مانعة ايش الجمع هذا مانع جمع نعم واذا مانع رفع مانعه خلو يعني كان فهو عكس ذا يعني مانعه الخلو بعكس مانعه الجمع اقول القياس المركب من الشرطيات المنفصله إما أن يكون مركبا من مانعة الجمع والخلو أو من مانعة الجمع فقط أو من مانعة الخلو فقط واضح؟ فإن كان مركبا من الأول يعني مانعة إيش؟ الجمع والخلو فأضربه المنتجة أربعة اثنان من جانب الوضع يعني الثبوت واثنان من جانب الرفع يعني ايش مثال ذلك العدد اما زوج واما فرد فاستثناء زوجين منتج لنقيض فرد اما زوج واما فرد لكنه ليس لكنه زوج لكنه زوج اذا فهو ليس بفرد نعم واستثناء فردين نعم لكنه فرد منتج لنقيض زوج فليس بزوج واستثناء نقيض كل منهما واستثناء نقيض كل منهما منتج لعين الآخر استثناء نقيض كل منهما نعم العدد إما زوج وإما فرد لكنه ليس بفرد فهو زوج استثنينا نقيض نقيد فرد ليس بفرد يطلع ايش فهو زوج لكنه ليس بفرد فهو زوج لكنه ليس بزوج فهو فرد نعم. فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد يعني استثناء عيني كل منهما استثناء عيني كل منهما منتج لنقيضيlol واستثناء نقيض كل منهما منتج لعيني الاخر اذا بيطلعوا عندنا ايش اربع الدروح. قال وان كان مركبا ماشي يعني هو لابد ما تعملوا هيك ايش مثل سلم يعني متشلو. لو كان في سبورة مثل بتلم... مدارس بتصير القضية كانت اوضح شوي نعم بنكتب يعني المثال بتبين اشكاله نعم. لكن يعني اظن واضح العدد إما زوج وإما فرد، فانت عندك اربع أحوال استثناء عين الأول، استثناء عين الثاني، استثناء نقيض الأول، استثناء نقيض الثاني، فإذا استثنيت عين أحدهما نتج نقيض الآخر، استثنيت نقيض الآخر، نق نقيض أحدهما نتج عين الأول، فتطلع اربع دروع. قال وإن كان مركبا من مانعة الجمع. فالمنتج منه ضربان، وهما استثناء وعين كل من الطرفين ليحصل نقيض الاخر تبايت معي، فالمنتج منه قال ضربان وهما استثناء وعين كل من الطرفين ليحصل نقيض الآخر، وأما استثناء النقيض فلا ينتج شيئا. <تصفيق> مثال ذلك. إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود. إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود. فماذا قال؟ استثناء عين كل من الطرفين. يحصل إيش؟ نقيض الآخر. إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود. فاستثناء أبيض منتج لنقيض أسود. يعني إما أبيض وإما أسود. لكنه أبيض. فليس بأسود لكنه أسود فليس بأبيض إذا استثناء عين كل منهما ينتج نقيض الآخر نعم قال فاستثناء أبيض منتج لنقيض أسود واستثناء أسود منتج لنقيض أبيض وأما استثناء نقيض كل منهما فلا ينتج شيئا تبين إما أبيض وإما أسود طيب ليس بأبيض لا يلزم أن يكون أسود استثناء عين أحدهما ينتج نقيض الآخر لكنه أبيض إذا ليس بأسود لكنه أسود إذا ليس بأبيض فاذا استثناء عين كل منهما يطلع معنا ضربان منتجان كل منهما ينتج نقيض الآخر اما اذا استثنينا النقيض اسود اما ان يكون اسود واما ان يكون ابيض اذا قلنا لكنه ليس بابيض استثنينا نقيض الابيض هل يلزم ان يكون اسود لا ممكن يكون اصفر لكنه ليس بابيض لا يلزم ان يكون اسود فبقت معي اذا استثناء هذه مانعت ايش جمع هذا الشيء اما احمر وإما أسود ما هذا إما أسود وإما أحمر يعني هكذا فيمتنع أن يكون أحمر وأسود في آنين واحد فإذا قلنا إما أحمر وإما أسود لكنه أحمر فليس بأسود لكنه أسود فليس بأحمر قلنا ليس بأحمر لا يلزم أن يكون أسود فضي صح ليس باحمر لا يلزم أن يكون اسود لانه ممكن يكون بني مثلا راهنا فاذا استثناء عين كل منهما ينتج نقيض الآخر واستثناء نقيض كل منهما لا ينتج شيئا قال وان كان مركبا من مانعه الخلو أنتج منه ضربان أيضا وهما استثناء نقيض كل من الطرفين يعني بالعكس شو هناك نعم ورفع تالي رفع ولا يلزم في عكسهما لما انجلا نعم قال وإن كان مركبا لا احنا عم نحكي هون تحت نعم لفوق قال وذاك في الاخص نعم ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكن رفع لذاك واضح الكلام يعني استثناء عين احدهما يستلزم رفع الثاني دون عكس استثناء النقيض لا ينتج واذا مانع رفع كان واذا مانع رفع يعني مانع خلو فهو عكس ذا يعني عكس مانع الجمع استثناء عين كل منهما لا ينتج واستثناء نقيض كل منهما ينتج قال وإن كان مركبا من مانعة الخلو أنتج منه ضربان وهم استثناء نقيض كل من الطرفين ليحصل عين الآخر وأما استثناء العين فلا ينتج شيئا عكسه أو عكس المركب من مانعة الجمع واضح؟ إذا مانعة الجمع ينتج فيها استثناء عين كل عين كل منهما بينما مانعة الخلوة ينتج فيها استثناء إيش ناقضي كل منهما مثال ذلك زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق وإما في البحر إذا ما كان بالبحر وين بيكون بيكون بغير البحر بغير البحر بيغرق ما بيغرق إذا إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق نعم فاستثناء نقيض في البحر يعني اذا قلنا ليس في البحر فماذا ينتج لا يغرق ها فاستثناء نقيض في البحر ما هو نقيض في البحر ليس في البحر ينتج ماذا نعم نقيض الاخر استثناء نقيض احدهما ينتج ماذا نقيض الاخر نقيض ليس في البحر نقيط في البحر ما هو ليس في البحر نقيط لا يغرق يغرق إذا قال فاستثناء نقيط في البحر منتج لي لا يغرق واستثناء نقيط لا يغرق منتج لي في البحر فنقول لكنه ليس في البحر فلا يغرق لأنه لا يغرق نقيط نعم يغرق إما في البحر وإما أن لا يغرق إما في البحر وإما أن لا يغرق نعم فنقول لكنه ليس في البحر نعم نقيد فلا يغرق نعم إما في البحر وإما أن لا يغرق نعم إذا نقيض أن لا يغرق ما هو لا يغرق فنقول لكنه ليس في البحر إذا ما هو فلا يغرق ولكنه يغرق فهو في البحر فهو في البحر اذا ايش قال نعم انتج من استثناء نقيض كل من الطرفين ليحصل عين الاخر ليحصل عين الاخر استثناء النقيض بيحصل ايش عين الاخر اما في البحر واما الا يغرق نقيض في البحر ما هو نعم ليس في البحر استثناء نقيض الاول ليس في البحر ينتج عين الاول عين الثاني عين الثاني ما هو لا يغرق نعم قال فاستثناء نقيض في البحر منتج للا يغرق لان نقيض في البحر ليس في البحر ينتج ماذا لا يغرق اللي هو عين الثاني واستثناء نقيض لا يغرق نقيض لا يغرق ما هو يغرق نقيض لا يغرق يغرق نعم إما في البحر وإما ألا يغرق لكنه يغرق إذا لازم يكون وين في البحر آه إذا قلنا لكنه يغرق إذا لازم يكون في البحر لأنه في غير البحر لا يغرق منتج لي في البحر منتجن لي يعني العين الأول اللي هو في البحر فنقول لكنه ليس في البحر فلا يغرق ولكنه يغرق فهو في البحر ثم قال لواحق القياس